شهر الشعور بالفقراء شهر رمضان في الطريق يحمل شيئا مختلفا هذا العام حين أنزل الله سبحانه قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم زاد استبشار الصحابة حين بشرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لكنه حذرهم من أخطر الأشياء على الصوم فقال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه كان صيام رمضان في البداية اختياريا فمن حق المسلم أن يفطر ولكن يجب عليه تقديم فديه قدرها إطعام مسكين عن كل يوم لا يصومه قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وكان الصيام في البداية أيضا بلا سحور أي أن الصائم يعرف وقت الإفطار لكنه يجهل وقت الامساك. وهذا معناه أنه بعد غروب الشمس يجوز له الشرب والأكل ما دام مستيقظا لكن لو نام ثم استيقظ في الليل فلا يجوز له الأكل حتى غروب شمس اليوم التالي ها هو الأنصاري أبو قيس يتهادى نحو بيته بعد مغرب يوم من العمل والصيام ولما وصل دخل بيته فسأل زوجته هل من شيء فقالت ما عندنا شيء رق قلب الزوجة الحنون على هذا الحبيب الجائع فقالت أخرج ألتمس لك عشاء فانطلقت تبحث عن طعام أما هو فوضع رأسه فنام من التعب ولما عادت وجدته نائما فأيقظته فاستيقظ لكنه لم يأكل شيئا ثم صلى وواصل رقاده وبات صائما وفي الصباح اتجه إلى عمله حتى ارتفعت شمس الظهيرة عندها لم يستطع الصمود، فخر مغشياً عليه، بعد ذلك بمدة نزل قول الله تعالى وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرَ ثم أتم الصيام إلى الليل ولما نزلت هذه الآية فرح المؤمنون ففسرها أحدهم بأسلوب طريف أضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحضر حبلين أسود وأبيض ووضعهما عند رأسه، كي يعرف وقت الإمساك حين يفرق بين لونيهما، فضحك النبي من صنيعه وما زحه قائلا، إن وسادك إذا لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار، ما أجمل أول رمضان لولا هذا الحزن الذي خيم على بيته صلى الله عليه وسلم فجأة فأبكى